قَالُوا بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ هَدَيْنَاهُمْ وَالَّذِينَ بِظُلْمِهِ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا لله آيات ربه تألك له يذلبه واغرقنا آل فرعا. وكل